ثم أما بعد فيا عباد الله الاستغفار دأب الصالحين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم أكثر من سبعين مرة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره اخرجه البخاري بل كان صلى الله عليه وسلم يستغفر في جلسه واحده 100 مره فان عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما انه قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم عباد الله كليت استغفار نكو رودك سبحانه وتعالى نكو كثريشة الله والله سبحانه وتعالى نكو ممسماها هي نديو حالي يا دايما نديو حالي يا قدوم يا واجاوىما واجاوىما نيweni kudumu katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala istighfar fakullama izdadu salahan izdadu istighfara kila wa kididi wema ndio wanazidi إذا ازداد صلاحا علم أن حق الله عليه عظيم امتو اكزيدي كوفاتنا كوفا من جمويمة كتنبو وزيدي اكوبو ليودي وحقيا الله دياك نوذي فواكي كتك كويتك ليزي لحقيا الله اكا كتريشكمون بأ الله سبحانه وتعالى استغفار نمتو من صلى الله عليه وسلم وهو سيد الصالحين tumii ndio bora na na bwana na bwana na ndio ndio bora zaidi na ni bwana miongoni mwa waja wema hali yake ilikuwa kama hivi داني يسك موجة زيدي يمار سبعين بالي مبكلي ونعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كوامتومي صلى الله عليه وسلم وسيمة لكوة كميسبيا كني ككاو كموجة ككا أكليت هيني استغفار مارمي موجة ربي اغفر لي وتب عليك إنك أنت التواب الرحيم akileta mara 100 kwenye jalsa moja peke yake falistighfar ayuha anas sifatu almuttaqin ni sifa ya wachaji Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu وجنته عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين فنيني بدي فنيني بوبا شندننني تمليني مغفره يا مولاي وني نافهو ambao kwamba upana wake ukunjufu wake ni mfano wa alafu allah subhanahu wa ta'ala kwambie watu hio uiddas lilmuttaqin imiandaliwa kwa wale waja wema wale wachaji allah subhanahu wa ta'ala alafu allah subhanahu wa ta'ala akatuelezea sifa za hawa wachaji wachaji إذا فعلوا باحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم والي أمبوكوانب سفزاو نكو ونففانيا ما أوفو ونففانيا مذانبي كوفنقوفو لكبني أدام أو كغلبي ونشيطاني أو كغلبي وننفسياتي هذا يعني ما أبوهم تنبيتا كثيرا katika maisha yake asema basi nilipotokezea hilo zakrullah wa namkumbukuka Allah subhanahu wa ta'ala fastaghfir li الله wa وتعالى. وتعالى ومن wa naomba maghfirah الله mula wao wa naomba msamaha kwa yale madhambi yao Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ispokoie Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alafu wasema walam yusiru ala ma fa'alu. Hawakuwa ni wenye kufululiza. Juu ya yale walioyafanya wakati yale makosa. Bali wanarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si wenye kudumu na kufululiza. Naam, wanaweza kuingia kwa upungufu wa kibinadamu. Naam, wanaweza kuingia kwa kugilidiwa na nafsi wanaweza kuingia katika madhambi kwa kuhilibiwa na sheitani binadamu unapitikiwa na ghafla lakini wakipitikiwa na hilo zikrullah wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala na ndio tofauti ya waja wema na wale waja waovu astaghfaru li hawawi ni wenye kudumu na kufululiza katika yale madhambi yao wa hum yaalamun na hali ya kuwa wajua wako juu ya nini juu ya حتى يكاوم منك في الله سبحانه وتعالى أتوى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما يولى أنبي أقوامب أتفاني مأوفو أو أجي ظلوم نفسياتك سواني ظلمي شرك كما لvoitaja Allah subhanahu wa ta'ala inna shirka la dhulmun adheem aw dhulm nyingine yoyote chini ya shirki wa kifanya hayo ثم wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala thumma yastaghfir thumma asma waman ya'mal suwana wa باس واتمكوت الله سبحانه وتعالى ني من يغسامهه سنه وني من يكرهمهو سنه الله سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي جل وعز يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك اخرجه الكرمي أسمى الله سبحانه وتعالى كوني حديثين قدسي أنبا يقوم بني حديث أنتومي صلى الله عليه وسلم أيفكيها يمنين موجك وموجك توقك كو الله كون الله سبحانه وتعالى أتويت سيسي بن يدام أزنقمزن سيسي بن يدام يا ابن آدم أي مانا وآدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو ماذنبياكو يتفككككك موينغو يالي اليوكو ديو لو يتكو مينغوك ياسهيكو ثم استغفرتني كيشو كان يومبا مغفرة غفرت لك نيتكو سميه نريواها ياسيما ولا أبالي ولا سيالي كو سميه مدامو تكوى نموينيكو ومبانيني مغفرة فلا ندع للشيطان مجالا Tusimuachie shaitani uanja wa kutupoteza Na kutughuri na kutudanganya Kutuambia madhambiako ni mengi uwezu kusamehewa Ukawa ni mwenye kukululiza na kukata kama Hawakati talama na rehma ya Allah ila watu makafiri Na huo ni mtego muobu sana wa shaitani Mahoma itakafukua Ukirujiko Allah subhanahu wa ta'ala Allah asema Warahmati wa siat Kula shaiti بالاستغفار عباد الله تطيب الحياة تطيب حياة الدنيا وتنال فضائل الآخرة كوفيتيك وجانبهي لتكوفوا الاستغفار ليومين شيء دنياني أنكو مزوري لا ليومينش ونفاس دراجة هل يجوء كيش يوم القيامة الله سبحانه وتعالى تنبيه كنسورة هود وأن استغفروا ربكم ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى متوبيهكو وتعالى مرضي كوكي مومبي مسامحه patia maisha mazuri hapa ulimwingu ni ila ajali musamma mpaka kufikia ile ajali yake mtu alioandikiwa kuishi hapo ulimwingu wayutiku ladhi fadlin fadla ngakilla moye fadhla allah atampatia fadlati kwa kadri ya fadlati matendo yako istighfari yako allah atakuweka Haki maneno ya Nabi Allah Nuh. Wa huwa yedjuu kawma. Awa um awalingania kawmu zači. Kawmu wali ofanya tozhiyan kupindukia. Mpaka kufikia Allah kuangamiza makafiri ulimwengu mzima. Ha kukubakia hata kafirin moja. Walifikia katika maofu waliwayafikia. Hayajubi isfukuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kamoja na hivu, Nabi Allah Nuh awalingania wa فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا نكوانبيي قوم ياند موانبيني الله مغفرة حكيك الله نمنيك سميه سانا يرسل السماء عليكم مدرارا موانب مغفرة اتواترنشيا مبو وكتوكا منقوني مبو ويني منفا اتكايو وبرشي منشيين وياقوا لمنقوني بإذن الله ويمددكم بأموال وبنين ان الله سبحانه وتعالى اتوكنجوليا مالي na watoto na vizazi wayajal lakum jannat na tawajalia mabustani kutokea hapo ulimwnguni wayajal lakum anhara na tajalial katika miji yenu mito inapita يوت هيا مهنشه مزوري نوح اواحد قومه ياتي pamoja na uovu waliokuwa nao endapo wataomba وعند ابن ماجه باسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا اتكون جننه أتكونا بيبو أتبات نعم لانيا بيبو نان لمن يجد في صحيفته استغفارا كثيرا يولي تكيففني ويوم القيامة أن أبقى كني حساب أبات كني كتابو شاك كم يجا استغفار لانياك كم يجد في صحيفته ولا سيوان واسيوان كنت أكونا استغفار كني كتابو شاك خلاص يا تيار يا شفة بشارة كعمل يا استغفار الاستغفار عباد الله ينجي من عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة استغفار إنه كوة كماننا أذاب يا قبل يا أذاب يا آخرة الله سبحانه وتعالى نسيما وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله mu'adhibahum wa hum yastaghfirun hakwa allah ni mwenye kuadhibu hali ya wewe mtume uko na wao uko ndani yao jambo la kwanza yenye kuzuilia adhabu ya allah kujarimka kwa mtume yuko hai ya watu hawezi kuangamishwa kuangamiza watu wama kan allah jambo la pili hawi allah ni mwenye kuadhibu wa hum حال يكوه ونفاني ونلتا استغفار الله سبحانه وتعالى فموجنك ومدامي ون يفاني واتك ويمدونك وارضي أثي ملكين مدام ونلتا استغفار الله واذيب واتك موالي لكوانزل من تفيت وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء حتكم ونمتومي صلى الله عليه وسلم حتكوش ينغل مواه وعسى ذلك خير لنا وين ليلوني خيري فإن ما يريده, ما يريده الله لعبده خير له لأنني أتكي الله خيري كليكو لأنه لتكوينك لتماني فلا ندري تنجيكوه وكاتيولي تنجيكوه من المصدقين أو من المكذبين والحمد لله اليوم نحن مصدقين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصحح إيماننا وتصديقنا ويتخبله منا واتفون قافي ولمونم تومي وكم كفور الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة هل المتفيت لكم ونمتومي صلى الله عليه وسلم نهوشي بين ياتي لكن الابير بعدو هل يتفيت مدام روح بعدو إن أتتميك كوني بيولي ويذيت وما كان الله معذبه وهم يستغفرون أيها الناس أيها الناس تجويني نتويني يقيني كوى استغفار لمن ينبون معمال بور كبسة زنازو بندئزة زيدكو الله سبحانه وتعالى إما كود كوني صحيح مسلم حديثي أبو هريرة كوى تومي صلى الله عليه وسلم أسيمة والذي نفسي بيده لا فقو يولا بيقوام بنفسي يامو إيكو كوني مكونواكي والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا law mungenakuwa mfanyi madhambi la dhahab allah bikum allah angewaondoa angewaondoa kwenye mgongo wa ardhi wala jaa biqaumin yudhnabun kisha kawaleta kaumu nyingine wakao wanafanya wanakosea na wanafanya makosa faya staghfirun allah kisha wakao namomba allah maghfirah kwa sababu tu ibada وتكوفوا عبادهين فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم هو البر الكريم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن الاستغفار النافع هو الذي كان مقرونا بالاقلاع من الذنب يواني كوا استغفار ينكن فايشا watu wengi hukariri hii jumla ya istighfar lakini hai mfai kila mtu istighfar yenye kunfaisha ni ile ambayo kwamba imeambatanishwa na kutoka kwenye ile dhambi wala hi haina maana ya kutoka riri ile dhambi لكن أنا أخبرك كما أسمعها فلسلت للمباشرة ويقفت للمباشرة وليس لك حسيمي نجد أن تكون فيك مزيمي أو يستغفر الله لفه وإن دليا استغفر الله لفه وإن دليا هذا استغفار يمفع لكن أخبرك استغفاره ويقفت للمباشرة أنا أخبرنا عزيمة وكانت أن أخبرنا من المواكي ويستردنا ingawa laisatokezea pengine mbeleni akarudia lakini atarudia kuomba istighfar na awache na aweke azima ya kuterudia hivi ndivyo anapambana na moyo wake na sheitani ila anyalqa rabbah muniban ilay daiban ilay mpaka akutende moyo wake hali ya kuweni mwenye kutubia na kurudi kwa yake kila لكنه استغفار نيلة محبا يكواشا لكوسا كون دي فالو نفكم استغفار أسيما القضيل رحمه الله الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين كونبا مغفرة بلا يكواشا وفلوليزا هيني توبة ورونغو نا ربيعة العجوية رحمه الله أسيما نيميونغون موانواتي صالحات من السلف الصالح اسما استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير hukukoomba kwetu istighfar inahtaji ya tumbe msamaha kwa hili istighfari yetu tumoombe allah msamaha kwa sababu ya istighfari yetu kwa sababu wingi wa istighfari zetu haiwe hata ni taa wanamomba Allah istighfar na ibadallah wa maisha wa wema نين جزمي ثبوتو بتوقع مطومي صلى الله <سؤال> عليه وسلم لكن بورا زيدي نيلة مطومي صلى الله عليه وسلم اللي يتا سيد الاستغفار اسم مطومي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العفد نمجي اسمي فيني استغفار إيه فذيوي نمجي أي كريري جيوني نأسبوه اسكري زيني فضل آيكا اسم مجي اسمي هي منينو اللهم أنت ربي إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شري ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هنا استغفار هي فذيوة نأويوة ما وسباب أمتومي صلى الله عليه وسلم مليف وإستغفارهني أم يفنغمانيشنا شرطي دسكليزيني شرطي زيتو سعني أسيما أمتومي صلى الله عليه وسلم من قالها بالنهار موقنا بها هل أكون يقيني نمعانيهني استغفارهني وإليته فإذا كان هناك يقيني تفجاجه وهذا يحتاج إلى التعلم تصوم من برنسيهم يفوكم بشان لكن يواجه وصومه Tetejnke ki pindi kat kasikujetu, kusoma dini je mluvjetu, nema bo in je kumridiša mluvjetu. Wallahi, ajibun ali ka, ayyoha, muslim. Baed ma araf, anna allaha lenni yafluqka, ila liibadetih. Baed je kujua ko allaha, jekumbo, jespoquo muabudu. Thum la yakoonu leka juz'un min vaktik. Teta'alem kejpe ta'bud rabbač kisha huna nafasi kipindi chochote cha wakati wako hata kidogo unachokitumia kusoma namna gani au kumabudu mola wallahi aib aib na aibu kubwa sana hii tukariri sisi ni waislamu waislamu jamaa 10 waahibba wallah mtakuskitisha kila mtu anajijua nafsi yake tukitoka nyumbani tukirudi nyumbani tuko halijani tutoka sanga sangapi torudi sangapi natupana porodi nyumbani kutoka makazini kujishughulisha na nini mلهiyat مغريات ghair nafiat mambo ya kuvyo ya ku ya michezo peke yake mambo ya kukuhuri waona wafaidika lakini hayana faida zaidi atakwambia nitemwe kusikiliza hadhari ya ذكنو فايشاني خبري ها ذكنو نفعك فنفع الدنيا لمنفعه دنياو pengine mtu atakujua dole kongapi ambae kwa dunia ana jona yemu fanya biashara iki kunu fayisha manfaat dunia ni lakini yahjubuk an naf' al akhirah inakuzulia na Vangapi, vaki makazini basi, angalawa, vsema, muda mchati, sali aruhi masjid, nikangalie, kuna kikao, cha ilimu, nikaini iskilize, Nga wakili yangu imichoka, ikiwa yote, mtashika moja. Ikiwa soshika moja, mtaathirika niko kwenye nyumba ya Allah, nimikana wajawema, mtaathirika kupata iman na rehma ya Allah. Allah sema ulaika, kawmuni la yashkama ahum jaris. Waale wanauka, mskitini kusikiliza, Elimu ya sheria hawi muovu anaye kana wao hata kawa muovu ule uovu kwa sababu ataathirika na wao basi angalau ulipate kama akili yako aishi wanafanya hivi wachache sana na kusifisha kwa hivyo hili istighfar na ilmu na yaqin ndio itakumfaisha manufaa yake yasikilizwe asema asbuhi hali ya kuwa na yaqeen kisha akafa kabla kuingia liwa na jioni illa kana min ahli aljanna atakuwa ni mtu wa wapi wa peponi na tisema jioni kwa hali hii ya kuwa na ufahamu na maana yake na yaqeen na hali maana kisha akafa kabla kupambazuka kana min ahli ni mtu wa wapi nyingi watu wajifundishe hayo ذنوبنا ما أكثرها ماذا ليتوا لمن هي اليودي وما أعظم تقصيرنا ومن أفويتوا للمكوب وكياسي كليودي فموضي نهاية اليوتي معاشر المسلمين تتوليزوا بيلي الله عن كل كبير وصغير نكلا كب ونلوقتنا لفانيا تنال لسيما بيلي الله سبحانه وتعالى فلنكفر من الاستغفار tukithirishe kumomba Allah istighfar wa tawbah ilayh na kutubia kwake na nasala Allah ayuina na ala dalik tumomba Allah atusaidie juu ya hilo Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ulimiwako staukina hii dua usiyache ile sehemu mtumia dio muhsi muadha tiachi kabla ya kupiga ونسأل الله أن يعينا على ذلك إنه خير مسؤول وأعظم مأمول وصلوا وسلموا على نبيكم فقد أمركم الله بذلك في محكم تنزيله قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارضى اللهم عن القلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وع وعن سائر صحابة رسول الله وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وتب علينا اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ان الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون